بوك تو أتوان أربعة وخمسون أربعة وخمسون التسوق التسوق سرتنيك وني اج آيان ديكوت أريد أن أشتري هدية أريد أن أشتري هدية. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. طالع أي ربما يد. ربما شنطة يد. مئة سنت سرعتنا أي لون تحب أي لون تحب فاكهة بورنات والفيرة أسود بني أو أبيض أسود بني أو أبيض النجود وجد كيت كبيرة أو صغيرة كبيرة أو صغيرة. ماكسبب أستنيزنم؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ أتسمح لي أن أرى هذه؟ بربوبا. هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ أي أو هل هي من جلد صناعي؟ أو هل هي من جلد صناعي؟ من جلد طبيعي طبعاً. من جلد طبيعي طبعاً. هذه نوعية ممتازة. هذه نوعية ممتازة. إش أكيساتاشكا آراء، بالطبع، والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. والشنطة <سؤال> اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. إذ نكم. هذه تعجبني hitól gibuni ezt veszem sze chudá esetleg visszacseélhetem ezt he jumkinú eneztebb dileha ivelezzi he jumkin en tebb idelezim? magától értetődő بالتأكيد. بالتأكيد. بشو ما جو يوك من أج أيا نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. أتولدرون بينستار. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.